Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamin. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin والذين كفروا عما انذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إِلِّتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِ غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق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 وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِتُنْذِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 Wawasajna الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا huśna, hamalat u u u u u u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 Wielkie z nich jesteśmy w stanie znaleźć się w tym samym czasie. Wielkie z والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 Sędziowiec, آلِهَتِنَا są بِمَا stanie znaleźć się w tym miejscu, którzy są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 بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكنا Zapisywa فِيهِ w tej chwili, że nie فَمَا wątpliwości, że nie وَلَا wątpliwości, وَلَا nie ma wątpliwości, że nie ma wątpliwości, że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 بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا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 أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يحيي الموتى بلاء INNAHU ALA KULLI SHAY'IN QADIR WA YAWMA YU'RADU ALLAZINA KAFARU ALA AN-NAARI ALAYSA HADHA فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار